الذاني لا ينكح إلا ذانية أو مشركة والذانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وَالَّذِينَ يَرْبُغُنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَرِيدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْبَةً وَذَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَحِيمٌ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامثة أن لعبة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا بايثكم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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ لِفِيهِ أَبَدًا إِمْكُم تُمْوِلِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَقُوُوَ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَن تَسْعَى الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذَكِّي مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَنِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالثَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَتَرْجِعُونَ وَأَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا ضِيَافَةً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضذن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ذينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن, أو أبنائهن, أو أبنائهن إبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يطلب فقراء يغنهم الله من فضله والله عفّن عليم وينستعف الذين لا يجدون لك حن حتى يغنيهم الله من فضله.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 وَمَن يُكْرِهُ النَّفَع إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ نَوَفُو الرَّحِيمِ وَلَقَد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا بِهِ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينِ الَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم بن فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى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 وَاللَّهُ خَلَقَ كلَّ دَابَّةٍ بِالْمَاءِ فَمِنْهُمَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْلِ وَمِنْهُمَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعُ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إن إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 فَيَقُولُونَ بِهِم مَرَضٌ أَن نَرْتَابَهُ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرَكُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكُم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَضْرُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ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 فَتِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً وَطَيِيبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَى كُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِهِ جَامِعِ الَّذِينَ يَذْهَبُوا حَتَّى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّمُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِكْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَذِيمٌ أَلَا إِنَّ بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ